بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنفى إن سعيكم لشتى أما من أعطى واتقى وَصََّقَ بِشُثْن فَسَن يَِّرهُ للِتْرَ وَأََّ مَمْ بَخلَ وَستَغْنَا وَكَذَّبَ بِشسنن فَسَلُ يَِّرهُِعُصرَ وَمَا يُغْن عَنْهُ مَاهُ إِذَا تَرََّ إِنَّ عَلَيْنَا لَالْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَالْآخِرَةَ وَالْأُولَى أَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَضَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى